الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثالث والستون من مجالس شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى محمد بن علي الشوكاني وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى كتاب الأضحية قال رحمه الله تبارك وتعالى تشرع لأهل كل بيت وأقلها شاه ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق وأفضلها أسمنها ولا يجزع ما دون الجذع من الضأن والثني من المعز ولا الأعور والمريض والأعرج والأعجف والأعضب والأعضب القرن والأذن ويتصدق منها ويأكل ويدخر والذبح في المصلى أفضل ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي هذا مختصر كتاب الأضاحي وإنما سمي سمي الأضحية أضحية لأنها تذبح وقت الضحى لأنها تذبح وقت الضحى والأضحية هي الذبيحة التي تذبح يوم العاشر من ذي الحجة لغير الحاج في منن فإن الحاج لا تشرع له الأضحية إنما يشرع له الهدي واضح يا أخوة؟ إذن الأضحية عبادة والهدي عبادة أخرى تقديم الهدي وتقديم الأضحية كل واحدة من هذه لها أحكامها الخاصة وإن تشابعت في بعض الصور الصور قال تشرع لأهل كل بيت ولم يبين هل هي واجبة أم أنها مستحبة والذي يتبين والله أعلم أنها غير واجبة لكن سنة مؤكدة سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن وردت عن بعض الأحاديث تفيد أنها واجبة لكن لكن عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا هذا الحديث هو الذي استشهد به من قال إن الأضحية واجبة إن الأضحية واجبة إلا أن هذا الحديث اختلف العلماء في رفعه ووقفه قد رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذبح أضحية لنفسه وأهل بيته وذبح أخرى وقال هذا عما لم يضحي من أمتي هذا عما لم يضحي من أمتي فقال العلماء إن هذا الحديث يدل على أن الأضحية ليست بواجبة ولكن سنة مؤكدة وهي التي يعبر عنها المالكية بقولهم سنة واجبة يعني أن سنة مؤكدة لا ينبغي على المسلم تركها إلا لعذر من الأعذار ومن تعمد تركها من تعمد تركها لا لعذر فهو مذموم مذموم مذموم لأنه استهان بشريعة من شرائع الله عز وجل والله عز وجل قال ذلك ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فهذه الدماء التي تذبح لله عز وجل قربانا له تقع من الله عز وجل موقعا عظيما وفيها أجر عظيم والأضحية وردت فيها أحاديث كثيرة تبين فضلها ليس هذا مجال التوسع في ذلك. قال أقلها شات، أقلها شات لما أخرجها الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وابن ماجه عن عطاء بن يسار قال سألت أبو أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباها الناس فصارت كما ترى وهو حديث صحيح وهذا حديث أفاد أن أهل البيت الواحد كلهم يكفيهم أضحية واحدة فإذا كان الرجل في البيت ومعه أبناءه أو إخوانه أو كلهم في بيت واحد تكفيهم أضحية واحدة واضح؟ فلا يحتاج أن يضحي أضحية عن نفسه ثم يضحي أبوه أضحية ثم أخوه أضحية لأنهم في بيت واحد. فالاضحيات تكون عن أهل البيت كلهم. ووقتها بعد صلاة عيد النحر. بعد صلاة عيد النحر وزاد المالكية بعد ذبح الإمام. لأن الحديث ورد بذلك. وفي المخارية ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليعد من كان ذبح قبل الصلاة فليؤعد يعني أنه إذا ذبحها قبل الصلاة فإنما هي لحم قدمه لأهله من كان ذبح قبل أي يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن نحر حتى صلينا فليذبح بسم الله فليذبح بسم الله والإمام الذي ينبغي الذبح بعده هو إمام الصلاة الذي صلى بكم للإمام لا الأعظم لأن هذا لا ينضبط خاصة إذا كنا في عصر لا إمام وأعظم فيه واضح؟ فإذا الإمام أو نوابه ونوابه في العادة يقوم مقامهم أئمة الصلاة أئمة الصلاة في العيدين فإذا ذبح خطيب صلاة العيد ثم انصرف الكل إلى بيته فعندئذ جاز لهم الذبح واضح؟ ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق يعني أن وقتها هو يوم النحر وثلاثة أيام بعدها يعني يوم عشرة وأحد عشرة واثنى عشر وثلاثة عشر هذه الأيام الأربعة كلها أيام ذبح على مختاره المصنف وأيد ذلك بما رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي وغيرهم عن جبر بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة وكل مزدرفة موقف وارفع عن محسر وكل فجاج من المنحر وكل أيام التشريق ذبح وهو حديث صحيح إلا أن هنا مسألة وهي أن هذا الحديث يتحدث عن الحج وأحكام الهدايا ليست هي أحكام الضحايا ونحن الآن نتكلم عن الضحايا للهدايا ولذلك فهذه المسألة مسألة إلى متى يجوز الذبح في عيد الأضحى اختلفت فيها أقاويل العلماء إلى أربعة أقوال وقد ذهب الإمام بن القيم رحمه الله في زاد المعاد وأيده بعدة أدلة وناقش وقال إنه قول جماعة من السلف هو قول عطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة وقول الأوزاعي إمام أهل الشام وقول غيرهم من أهل العلم إن سائر ذي الحجة وقت لذبح لتقديم الأضحية هذا الذي قاله ابن القيم رحمه الله فلينظر كلامه في ذلك وفي مذهب الإمام مالك رحمه الله ثلاثة أيام فقط يوم النحر ويومان بعده يوم النحر ويومان بعده اللي هي ثلاث أيام العيد العيد ثلاث أيام والله أعلم الأضاحي والضحايا كلاهما صحيح يقولون الأضاحي والضحايا وأفضلها أسمنها ولا يجزئ ما دون الجذع من الضأن أفضلها أسمنها لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ففي حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال كنا نسمن الأضحية وكان المسلمون يسمنون رواه البخاري واضح؟ ثم قال ولا يجزئ ما دون الجذع من الضأن الضأن الضأن هي الأشياء الخواريف الخواريف والجذع هو ما أكمل سنة كاملة كما قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الجذعة ما كان له ثمانية أشهر، وهو قول وهو مشهور قول الإمام مالك، مشهور مذهب الإمام مالك، ما كان له ثمانية أشهر. وقال بعض أهل العلم يجزئ ما كان له ستة أشهر فما زاد، وهو قول الحنابلة وغيرهم. والذي ينبغي على المسلم حتى يخرج من هذا الخلاف. إذا ذهب ليشتري أضحيته أن يختار ما له سنة فما زاد أن يختار شاتا أو خروفا له سنة فما زاد. واضح حتى يخرج من الخلاف وإلا فإنه لو اختار ما دون ذلك إلى ستة أشهر فإنه واجد من أهل العلم من قال بأن ذلك مجزئ واضح وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن والمسنة ما لها سنون والمراد الكبيرة التي ليست من الصغار وأما الجذعة فالجذع أو الجذعة من الشاء ما دخل في السنة الثانية يعني أكمل سنة كاملة ودخل في السنة الثانية ومن البقر وذوات الحوافر ما دخل في السنة الثالثة ومن الإبل ما دخل في السنة الخامسة قال والثني من المعز والثني من المعز وأيضا من البقر والإبل وأيضا من البقر والإبل الثني من المعز لما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن البرائب عاز بن رضي الله عنه قال ضحى خال لي يقال له أبو برده قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاتك شات لحم يعني أنك يعني لم تضحي إنما هو لحم قدمته لأهلك فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز يعني معزة عنزة أربيها في البيت داجن يعني حيوان للبيت قال اذبحها ولا تصلح لغيرك ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين والثني من المعز يا إخوة على حسب ما فسره المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في الدرار المضية وتبعه في الروضة الندية صديق حسن خان رحمه الله قال ما أكمل سنتين وطعن في الثالثة ومشهور مذهب الإمام مالك أن الثني ما أكمل سنة وطعن في الثانية ما أكمل سنة وطعن في الثانية يعني ودخل في الثانية ومن البقري ما أكمل أربع سنوات وطعن في الخامسة ومن الإبلي ما أكمل خمس سنوات وطعن في السادسة واضح؟ وها هنا يأتي سؤال ما هي الحيوانات التي يجزئ المرأة أن يضحي بها هل يجزئه أن يضحي بالدجاج أم بالطيور وما إلى ذلك لا يجزئه هذا باتفاق لا يجزئه هذا باتفاق وما ورد عن الصحابة كابن عباس في ذلك وغيره فهو محمول على أنهم أرادوا أن يقول للناس إن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة والذي عليه أهل العلم أنه لا يجوز التضحية إلا بالأنعام فإذا من كانت له فرس مثلاً Lelje júzva júzva júzva júzva júzva júzva júzva júzva júzva júzva júzva júzva júzva júzva júzva júzva a الشياه ثم المعز ثم البقر ثم الإبل هذا الذي عليه أهلنا يعني أطيابها لحما وأما في الهدي فأكثرها لحما النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه أنه في العيدين في, العيد في عيد الأضحى ضحى بغير الكباش أما في الحج فقد ضحى ما فقد أهدى الإبل ذبح مئة جمل وثبت عنه أيضا أنه أهدى البقر أهدى عن نسائه البقر وأما الشياه فجائزة باتفاقه واضح؟ ثم قال ولا الأعور والمريض والأعرج والأعجف يعني لا يجوز أن تضحي بما كان هذا شأنه لما ورد في سنن أبي داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح والنسائي وابن وابن ماجه وغيرهم عن البراء بن عاز قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضحا أو لا يضحي بالعرجاء بين ظلعها أو ضلعها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالمريضة بين مرضها ولا بالعجفاء التي لا تنق تنقي وهو حديث صحيح والظلع الغامز في مشيتها يعني مشيتها تعرج ولا تلحق صواحبتها. صواحباتها والعجفاء هي الهزيلة الضعيفة والتي لا تنقي هي التي لم يبقى في سوقها مخ مخها ذهب وهذه غاية الضعف والعجف ويدخل يعني هذا في عموم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ونستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه الله عز وجل يقول لينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فالمقصود المقصود ليس الدم الذي يسيل وإلا فيمكنك في أي يوم أن تذبح ما شئت من الأنعام إنما المقصود أن تطيع الله عز وجل بهذه, بهذه الأضحية وتتقرب إليه بها وذلك يقع عند الله عز وجل موقعا جليلا إذا نويت به وجه الله عز وجل خلت نفسك عن المباهات والعجب والرياء ولذلك ليس من سنة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الإنسان لا يملك قوت يومه أو قوت شهره أي يصرف أمواله في الأضحية مراءاتا لجيرانه وليس العيد أن تذبح فقط إنما العيد أن تخرج وتصلي مع المسلمين وتخرج أهلك ونساءك لينلن بركة صلاة العيدين قد ذكرنا أن ما أدري ذكرناه في هذا المجلس أو في غيره أن صلاة الأيدين على الأرجح من أقوال أهل العلم واجبة على النساء بل هالرجال صلاة الأيدين واجبة على النساء فما بالك بالرجال لقول أم عطية رضي الله تبارك وتعالى عنها أمرنا أن نخرج الحيض والعواتق ليشهدنا صلاة المسلمين ويشهدنا دعوة المسلمين والخير فإذا كان العواتق والحيض أميرنا أن يخرجنا لصلاة العيدين فما بالك بالرجال ولذلك كان من مذهب أبي بكر الصديق وغيره من الصحابة ثم من أهل العلم وجوب الخروج لصلاة العيدين والله يا أما الذبي الأضحية فقلنا إنها سنة مؤكدة لمن استطاع، أما من لم يستطع فقد أعذره الله عز وجل وقد ذبح عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضح يا أخوة؟ وهذا أقول لأن كثيرا لأن الحمد لله يعني في بلادنا من فضل الله عز وجل أن الناس يهتمون بهذه السنة وهذا أيضاً رأيته في بلاد في, في تركيا فإن الناس هناك يهتمون فعلا بالأضحية وإن كانوا كان فيهم قلة الدين وما إلى ذلك لكن يهتمون بالتضحية نظر لأن التضحية واجبة في مذهب الإمام أبي حنيفة أولئك أحناف فبقيت العادة سارية فيهم أما في كثير من بلاد المشرق بلاد المسلمين كمصر والحجاز والشام وغيرها الناس لا يكادون يرفعون رأسا بهذه السنة وهذه الشعيرة وتجد أناسا يتظاهرون بالدين والصلاح وكذا وما ذلك لا يهتمون كثيرا بهذه السنة والناس مع الأسف الشديد يا إخوة تجدهم إذا كانت السنة صغيرة ولا تكلفهم شيئا حاربوا من أجلها وخاضوا المعارك وإحياء لهذه السنة بزعمهم وإذا كانت السنة ستكلفهم دراهم من جيوبهم وستكلفهم نوع طاقة ومجهود فإنهم لا يهتمون ولا يتججمون المشاق لتأدية هذه السنة، وهذا شاهدناه من كثير من الناس تجدهم يشعلون المعارك على سنن صغيرة كتحريك الأصابع مثلا في الصلاة، فإذا جئنا لسنة الأضحية وسنة العقيقة وغيرها من السنن فرطوا فيها وقالوا والله نحن معذورون وليس عندنا أموال وما إلى ذلك من هذا الكلام واضح؟ إذا على المسلم انظروا كيف الإمام أحمد رحمه الله عندما تكلم عن العقيقة قال يستسلف ويعق عن ابنه أرجو الله عز وجل أن يخلف عليه أحيى سنه يعني أرجو الله عز وجل أن يعجل بأن يرد عليه دينه لأنه بنية الصالحة التي يحياء السنة قد أحيى هذه السنة من الموت ومن توكل على الله عز وجل حق التوكل فإن الله عز وجل لا يخيبه ولا يضيعه سبيله واضح يا أخو؟ قال ويتصدق منها ويأكل ويدخر يتصدق منها ويأكل ويدخر لما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن واقد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد الثلاث قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرته وعمرة هذه هي عمرة بنت عبد الرحمن إبني سعد ابن الزرارة وقد كانت تربت في حجر أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ونالت علما عظيما وكانت من أعظم عالمات المدينة حتى كان ابن عباس أو غيره يقول إن أردت العلم فعليك بعمرة فإنا قد نالت علما كبيرا وكان لها أولاد كلهم أو جلهم كانوا من العلماء أولادها كذلك كانوا من العلماء وإن كانت هي أشهر منهم بل لعل أشهر من زوجها كذلك عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة وتعرفون أسعد ابن زرارة أبا أمامة الذي كان من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة فسعد ابن زرارة هذا هو أخو أسعد ابن زرارة واضح؟ فهي حفيدة صحابة وهي تابعية جليلة جليلة القدر طيب فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة تقول دث أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى فهمتم معنى هذا كلم؟ إن افتقر أناس من أهل البادية وقت عيد الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وماذاك والودك هو السمن الدسم والشحم يجملون يعني يذبونه قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال إنما نهيتكم من أجل الدفة التي دفت فاكلوا وادخروا وتصدقوا فاكلوا وادخروا وتصدقوا يعني أن هذا الحكم نسخ كان لو سبب ثم نسخ يعني النهي عن الادخار بعد ثلاث أيام كان منهيا عنه ثم الآن أصبح جائزا فالآن السنة أن تأكل وتدخر دير شهد الخلاء و على الفقراء والمساكين. المساكين تقسم ذلك الكبش أو ذلك الطحية التي ضحتها ثلاثة الأقسل على حسب هذه السنة واضح يا أخو؟ طيب قال والذبح في المصلى أفضل لما قال لما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلح ولعل هذا مختص بالإمام أما عامة الناس فلا يمكن أن يقال لو إيتوا بذبائحكم واذبحوها في المصلى ولا يعقل هذا فإذا السنة والله أعلم لي الإمام سواء كان إمام المسلمين أو إمام الصلاة أن يذبح في المصلى حتى يعلم الجميع أنه قد ذبح ثم ينصرف إلى بيوتهم ويذبحوا هذه السنة أما أن يذبح الناس كلهم في المصلى فلا هذا غير مطلوب والله أعلم ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي يعني الآن أنت تنوي أن تضحي أو ينوي أبوك أن يضحي وأنت في بيته فيشرع لك أن لا تأخذ شيئا من أظفارك ولا من شعرك حتى تذبح ومجرد ذبحك مجرد تضحيتك يجوز لك بعد ذلك أن تقص شعرك وتقص ولذلك يعني لكي الواحد ما يتورطش هل هذا واجب أم مستحب الجمهور يقول مستحب وبعض أهل العلم قالوا واجب والصحيح أنه واجب لأن الحديث في نص على ذلك الحديث أخرجه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأبطاله وهذا دليل على أن الأضحية غير واجبة انظروا كيف قال وأراد أحدكم أن يضحي فدل هذا على أن الأضحية غير واجبة ولكن سنة مؤكدة أو كما عبر عنها أمة المالكية سنة واجبة. نعم، إذن إذا دخلت إذا نوى أي ضحى، فعند إذن لا يقص الضارة ولا شيء. لكن ليلة الحج ليلة أول الحج يقص ويفعل ما إلى ذلك حتى إذا مرت العشر أيام يعني لم يحرج عند صلاة العيد وهو أشعث وأغبر والصارع طويلة وحاله حاله، أمة؟ أو تفاديا لهذا يقص ذلك ليلة العشر للحجة حتى يكون منظره جيدا في بعد عشر في نعم هذا ما يتعلق بكتاب الأضحية أو إحكام الأضحية أما الباب الثاني فهو باب الوليمة قال رحمه الله تبارك وتعالى هي مشروعة وتجب الإجابة إليها ويقدم السابق ثم الأقرب بابا ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصير هي مشروعة لم يبين هل هي واجبة أم أنها مستحبة ولكن ولكن حديث البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفة، فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نوات من ذهب. قال فبارك الله لك أولم ولو بشات يدل على أن الوليمة واجبة. بالظاهر هذا الحديث يدل على أنه واجبة بشات فما زاد. لكن هذا المفهوم غير يعني معمول به لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أُولى على بعض نسائه وليمة لم يكن فيها لحم ولا إنما كان فيها الخبز وكان فيها واضح هذا عام خصصه هذا الحديث ودل على أن الوليمة باللحم أو بشاة مستحبة وليس جوازها. والبه اما افضل وليمه فواجب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشات امره بالوليمه فعلى اي مسلم يتزوج ان يعمل الوليمة لإخوانه ويجب عليه يحضرها بكمسر. وتجب الإجابة إليها فمن لم يأتي الدعوة فقد عفى الله ورسوله. إلا أنه لا يشرح ذو أي وليمة كما سير. قال ويقدم السابق ثم الأقرب بابا إذا دعيت إلى أكثر من وليمة مرة واحدة في يوم واحد في وقت واحد، تقدم أقربهم أو أسبقهم. فقد أخرج البخاري ونائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين. فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما من كبابا وإذا كان هذا في الهدي ففي السائر الأحكام الشرعية الأخرى وقد ورد أحاديث الوليمة بذات ركن ضايق لذلك لم نذكرها نشوف لعلنا نذكر بعضها حتى تعلم عرفت الشر على الشر لكن التوقيع من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع الداعياني فأجبت أقربه بابا فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإذا سبق أحدهما فأجب الذي سبق والحديث رواه أحمد أبو داود ولكنه ضايق، حديث اسنده ضايق. إذا كانت وليمة فيها معصية فلا يجب حضورها بل لا يجوز حضورها. قال ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية. فأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك ففي سنن ابن ماجر أن علي عليه السلام قال صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع وهو حديث صحيح ومن المعاصي التي تمنع حضور الوليمة ما عم وطم هذه الأيام من الاختلاط المزري الذي يذهب بماء الحياء من الوجوه نسأل الله عز وجل السلام والعافية والذي تفاحث حتى لكأن بيوتنا ليست بيوت مسلمين ولا ياذب الله قد كثر هذا وعم حتى إنك لا تكاد تحضر وليمة إلا لأناس صالحين مخصوصين وما عامة أولئة من الناس س هي على أشر حالة يمكن أن يتصورها الإنسان إن الله بل هي مجالس له وفجور وخنا وفيها فيها من الله عز وجل به عليهم من الفواحش بل هي محط اللعنات ولذلك فإن الله عز وجل الله عز وجل سلام قد أخرج من هؤلاء نسلا خبيثا واضح واضحة معالمه في الشوارع إن الله عز وجل لأن ما بني على باطل فإن نتيجته والعياذ بلا غير مباركة مشؤمة باطلة كذلك ومن ذلك المعازل التي تكون في هذه الولائم فإن عامة الولائم ضرورة يجب أن تحضر فيها الأجواق التي يكون فيها الكلام السخيف والغناء الناجن الذي لا تستثيغه الأسماع الطاهرة أما الصور أما الفرش الحرير أما المنكرات الأخرى هذه يحدث عنها ولا حرج لا يكاد يسلم منها إنسان فنسأ الله عز وجل أن يتجاوز ويتوب علينا ويعافينا ويعفو عننا هذا ما يتعلق بالولائم ثم قال فصل والعقيقة مستحبة وهي شاتان عن الذكري وشات عن الأنثى يوم سابع المولود وفيه يسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا أو في العقيقة هي اسم لما يذبح على المولود إذا ولد للإنسان وقد كانها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التثمية وإن كان قد استخدمها فقيل له عن العقيقة فقال لا أحب العقوق كأنه كره التثمية وهل هي واجبة أم أنها مستحبة الذي عليه جماهير أهل العلم أن العقيقة مستحبة مؤكدة وليست بالواجبة حتى قال الإمام أحمد والإمام مالك لا ينبغي تركها أو لا يعجبني تركها فهي قريب من واجبة وذلك لما أخرجه البخاري وغيره عن سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى وقوله صلى الله عليه وآله وسلم مع الغلام عقيقة قال الإمام أحمد في رواية الحزعة كل غلام مرهون بعقيقته قال, قال الإمام أحمد مرهون بعقيقته أي أنه محجوز محبوس عن أن يشفع في والديه إلا أن يعقوا عنه وقال القاضي عياض وغيره مرهون بعقيقته أي أنه محبوس عن أن يسمى أو أن يفعل به أي شيء حتى تذبح عنه العقيقة يعني أن التسمية تكون مع ذبح العقيقة التأويلات يعني الله أعلم بأي الصحيح منها وإن كان الإمام القيم رحمه الله قال كلاما جميلا في كتاب تحفة الموجود في أحكام المولود وينبغي مراجعة هذا الكتاب لأنه لعله أكثر كتاب استوفى مباحث العقيق والمضادف هنا يعني أتى بنتف قليلة يعني ترك كثيرا من الأحكام الشرعية والفضائل وما إلى ذلك في العقيقة قال وهي شاتان عن الذكر وشات عن الأنثى لما أخرجوا الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن يوسف نماهة أنهم دخلوا على حفظة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات والحديث حديث صحيح إذن سنة شاة عن الشاة عن الذكر وشاةان يعني الذكر وشاة عن الأنثى وهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح على الحسن والحسين شاتين ذبح على الحسن والحسين شاتين صلى الله عليه وسلم يوم تابع المولود وفيه يسمى ويحلق رأسه للحديث الذي رواه أح أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن سمرة بن جندم رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه والحديث حديث صحيح إذا يحلق رأسه ويسمى ويستحب أيضا يا إخوة ولم يذكر المؤلف هنا أن يؤذن في أدنه وورد في أحدث أخرى أن يقيم في الأدن الأخرى والحديث في هذا الباب وإن كان لين السند رواه الترمذي وأخرجه البيهق وغيرهم وإن كان لين السند لكن الإمام الترمذي قال وعليه عمل أهل العلم فإذا كان عمل أهل العلم عليه من التر يعني ما قبل الترمذي وتعرفون ما قبل من, من هم مشايخ الترمذي هم البخاري والإمام أحمد وإسحاق مراهوي وغير هؤلاء الذين أخذوا عن الطبقة التي قبلهم التي أخذ عن التابعين ثم الصحابة وهذا هو السلف الصالح يعني فما يقوله بعض المتنطعة اليوم وبعض الغلاس إن حدث ضعيف وإن العمل بهذه السنة يعد بدعة هو قول أخرق مخالف لما عليه جماهير أئمة الإسلام وهل نقول إن سائر أئمة الإسلام لم يتفطنوا لهذه البدعة حتى جاء هؤلاء المتأخرون في آخر الزمان ثم تفطنوا إلى أنها بدعة هذه والله يعني يصدق أن يقال فيها كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقول إن هذه السنة بدعة وهذا هو التحجر وقلة الثق فإن التحجر وقلة فإن التحجر وقلة الفقه هو التعامل مع النصوص ومع القواعد بجفاء وجلافة من غير أن تتمعن أو يتمعن المرء في أسرار التشريع وفي ملابسات الأحاديث وما إلى ذلك فليس كل حديث ورد بسند لي لا يجوز العمل به ليس كل حديث ورد بسند لي لا يجوز العمل به إنما الحديث ينظر هل عمل به السلف فإن كثيرا من الأحاديث تذكرها العلماء ضعيفة السنة ما يقولون وعليه العمل عند أهل العلم وإذا قالوا عليه العمل عند أهل العلم أهل العلم الذين يذكرونهم ليسهم فلان وإلا من المعاصرين إنما هم السلف الصالح الذين هم القوم الذين ينبغي الاقتداء بهم وينبغي التشبه بهم وينبغي الأخذ عنهم إذن هذه من السنن التي ينبغي أن يعمل بها الإنسان إذا رزق بمولود ومن ذلك أيضا أن يحنك الغلام ذلك بأن يأخذ تمرة فيمضغها ثم يضعها في, في الطفل الغلام وإذا كان في بلاده أو في مدينته عالم فاضل صالح مرجوع إليه فالياخذ ابنه إليه ليحنكه هو اقتداء يعني بالصحابة إذ كانوا يأخذون أبنائهم للحبيب موسى صلى الله عليه وآله وسلم بأبه وأمه والعلماء ورثت الأنبياء واضح يا أخوان <تصفيق> قال ويتصدق بوزنه يعني وزن شعره ذهبا أو فضا وذلك لما أخرجه أحمد في المسند والبيهقي في السنن الكبرى عن أبي رافع قال لما ولدت فاطمة حسنا رضي الله عنه عليه السلام قالت يا رسول الله ألا أعق عن ابني بدم قال لا ولكن احلقي شعره وتصدقي بوزنه من الورق على الأوقاف أو على المساكين وهو حديث حسن وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن بكبشين فهذا الحديث يعني لا يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نهى أمنا يعني أمنا فاطمة عليه السلام أن تعق عن ابنها الحسن عليه السلام إنما أمرها لعله هو عقّ عنه بحكم أنه كوالده أنه جده صلى الله عليه وسلم وهي عليه السلام أمرها أن تحلق رأسه وتصدق جوزني فضة وأما الذهب فلم يرد فلا أدري من أين أتى به المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الذهب لم يرد في أي حديث إنما الوالد هو الفضة هذا والله أعلم والحمد لله وصلى الله رسول الله نعم الله لم أقف على تفريق في هذا النص. ما عز. هذا فين بالنسبة للمرأة الكبيرة للطفل الصغير الذين فهل الأطفال يعمهم الحكم أم لا؟ الله ما قص على لا يوم سابعه يحلق ويتصدق. واي الأصل في الأحكام يعني الفور؟, أصل الفور قيبه الرحمن، لأن الهدي لا تأكله أنت، إنما يتوزع على الفقراء والمساكين، وأما الأضحية فإن تأكلها أنت وأهل بيتك، والبقية يتوزع يعني يمكنك يستحب أن توزع على الفقراء والمساكين، أما الأضحية، أما الهدي فالأصل أنه يوزع على الفقراء والمساكين. الله. عم. يعني عم يختلفوا في هذه المسألة هل يدخل يوم الولادة في اليوم السابع الذي فيه العقيقة أم أنه لا يحسب يعني خلاف على حسب فهم الحديث والأدلة كلها واحد الله عالم وإياهما فعل لا حرج حرص إن شاء الله لا تتريب عليه إذا أخذ بقول هذا العالم أو ذاك العالم إن بعض المعاصين إلا في رسالة في مسألة كان المولود كذا وتشدد كل حاجة واجب واجب واجب هذه ظاهرية يعني مقيتة لا ولكن العلماء هكذا قالوا لا لا, لا, لا يوجد نص في هذه المسألة معن